صراط ََ الذين ََّ أ َ ن ع م ت َ عليهم ْ غير َِ المغضوب ِ عليهم ْ ولا الضالين ا م ن و يا ايها الذين آ م ن و ا اتقوا الله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 هو الله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشرك هو الله الخالق البارئ المصور